ان الله يرخن الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات ابتغري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُك نَاهُمْ فَلَا نَصْرَ لَهُمْ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنا لَهُ سُوءُ وعمله واتبعوا اهواءهم مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ما اَاسِنّ وَأَنْهَارٌ مِن لَبَنٍ لَم يَتَغَيَّر طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ وَأَنْهَارٌ مِن خَمْرِ اللَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى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 ீ தும் அஹ இல்லுத்தம் சுவாசு பூம் இது ஜ اتهم ذكرهم فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم